Surah al alaq Artinya segumpal darah Terdiri dari 19 ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Raji بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Iqra' wa Rabbukal Akram Al-Ladhi alam bilqalam Al-Lama al-Insan maa lam ya'lam Kalla inna insan نا لا يطغى الرؤوس تغنم إن إلى ربك الرجعاء أرأيت الذي ينهمم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 Nasiyatin kاذibatin khatia Falyad'u nadiyah Sanad'u zabaniyah Kalla la tuti'ahu wasjud wa